وَهُ أَدَمَا وَِمتُم بِ شَييدٍ فَأََّ لِلَّ لِخُسَجوِوسُول وَِذِقُرربَ والاليَتَامَ فََّ لللَّه خُمسَجوِوسُولِ وَِذِكُنْبَ والالَتان وَمَسكين وَذَل السَّبيل إن كُنتُم آمَتُم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 وَلا متعدتم لَختلَفُم فيِي المعا وَ يطضِيَ الله وَمن كانَ مَفَول ال ل لِك منَن من هلَ بينَ لَنكنْ لَ بينَةٍ وَيقي منحي بينَ وَإِن الله لَنسَم النالم إذ يوركَمُ بلهغُ في مَامِكَ قَلَ وَلَمْ وَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُلْقِيكُمُ مِنْ فَوْقِ إِذْ تَلَقَّيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُكُمْ وَيُعْلِيَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا يا أيها الذين آمنوا إذا لكيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لي حكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى في الفئتان نتص على عكبيه وقال إني بريء منكم نتص على عكبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون.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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون هدوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذه الله بذنوبهم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 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِأَنَّ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذِلُّونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَامْبِذْ إِلَيْهِمْ عَرَاءَ سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَفَوْهُ سَبَقُوا لا لَا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله مِن وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء فِي سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون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 إن يكن منكم عشرون صامرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقدون الآن غفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 والذين آمنوا من بعد وما جروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ الله من الشيطان الرجيم براءة مِنَ الله ورسوله إلى الذين عاندتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله مخزي الكافرين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 فإذا سلق الأشهر الحروم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخلوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَادْخِلْهُ حتى الْأَمْنِ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِندَهُ سُهُولَدِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لكم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يرهروا عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشْتَرَوَا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْضَوْنَ فِيهِ مُؤْمِنًا إِلَّا هُمْ وَلَا ذِمَّةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَدْوِهِمْ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ أَيَّامًا إِنَّ لا الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَعَلَّهُمْ ينتبون. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَتَسَوَّأُ أَيْمَانًا أُمَّ وَأَمْرُ بِإِغْرَارِ الرَّسُولِ وَمَنْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ نَمًّا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب عيغ قلوبهم ويتور الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّن قَبْلِكُمْ وَلَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَلَمَّا يَأْتِهِم مَّوْعِدُهُمْ كَمَا يَأْتِيكُمْ أَنبَاءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَلِتَسْأَلُوا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 مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأدى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين أدعوا أنتم في قياة الحاض وعمارة المسجد هوامكم من آمن بالله واليوم الآخر لا يستهون عند الله والله لا يهدي القرم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يُبَشعُمُم رَبُون بَِحْمَةٍ مِنْهُ وَالِبَُالِم وَجََّدِ اللَكُم فيِي هم مُكم خَالدِينَ فيِيه أَمَدَ إِ اللهَّ عِدَهُ أَدَ النَّهُم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 كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ترثتموها واموال ترثتموها واه تجاره تخشون كسادها وما ساكن ترضون بها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 ثم يتور الله مِنْ بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَوُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وإن خفتم عيلة فسوف يؤنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم وَلَا ولا يحرمون ما حرم الله وَلَا ولا يدينون دين الحق وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَكِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَابِرُونَ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفهوا من قبل قاتلهم الله ان ما يفتكون اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وماء امر وما امر الا ان يعبدوا الهام واحدا لا اله الا الله ضلوا عما يشركون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 وَ يحلفونَ للِلهه لَاسطَعنَا لَ خجَناَا معكمُمْ يُجلِكونَ أَْفسَهُ والله يَععلموا إهُم لَكَالبون فَى الله عَْكَ لِن أَهِ تَ لَهُم حتىيَةَ بَأَنَ لك الذيَّينَ صَدقوا وَوتعلمم الكالبون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 لقد ابتروا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى داء الحق وظهر أمر الله وهم كاذبون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم.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 وَل مَنَهُمْ أَنْ تُطبلَلٍَهُ نَفقاتُون إِلا أَنَّهُم كَفَهُوا بالِلاِ وَموَصُوله وَلَا يَأّونَ الصَّلَاتَهِ الل وَهُم كُسَان وَلَا يَأتونَ الصَّلَةَ إِلَّ وَهُم كُسَان وَلَا ي فقُونهِ الل وَهُم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولا فنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزَمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَرْضَوْا مِنْكَ رَضُوا وَإِلَّا مَنْعُوا مِنْكَ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَعَلَى حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُكْفِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ إِنَّ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُسَارِعْ بِهِ خَيْرٌ لَّهُ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ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 يحذروا الهنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزموا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُوَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَرِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا نَمْ يَنَالُوا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 فَاعْتَبَرَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَهْرَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الذين يلهذون المتطوعين من المؤمنين في صدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخط الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم اولى تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمطعبهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحرب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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرد إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسْرَةً تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسْرَةً أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ